وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمذكم ما يتذكر فيه من تذكر فَلُقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَّ نَصِيرٍ